وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُم بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ وَإِن لون فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَ اسْرِي بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ هُوَ إِنَّهُ وَعُيُونَ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ மி க فاكيهين كذاليكا واورثنا قوما اخرين فما بكت عليهم موسى سَمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا كَانُوا مُضَرِّينَ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ ٱلْعَذَابِ بالموهين من فيرعون ان كنا كانا عن من المسرف ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاد إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَةٌ أُولَاهَا وَمَا نَحْنُ بِمُرْسَلِينَ فَتُوبَا لِآبَائِنَا إِن كُنتُم صَادِقِينَ أَنكُم خَيْرٌ أَم قَوْمٌ مَاتُوا وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَلَمْ نَكُنْ لَهُمْ إِنْ كَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ اَنَّكُمْ لَا يَعْلَمُ